إن الكافرون إلا في غرور من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين